بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعموا قم أطيعا أطيعا تلقون إليهم بالمواساة وقد وَقَالَكَ ضَوْبٌ مَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّمَا تُقْمِنُوا بِاللَّهِ رَضِيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَمِكْرَغَامَ رُبَاطٍ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أكفيتم وأنا أعلم بما أكفيتم وما رأى أعلمتم ومن يقعل منكم فقط ضل سواء السبيل يَكُونُ لَكُم أَعْدَاءٌ يَبُذُّكُم وَيَبْذُلُونَ إِلَى رَيْبِكُمْ أَيَّ يَوْمٍ وَأَنْتَ لَنَا بِالسُّوءِ وَوُذُوا وَوُذُوا لَوْ تَكْبُرُونَ لَن تنفعكم أرهابكم ولا أولادكم يوم الحيابة يفصل بينكم والرعب بما تعملون بصئين قد كانت لكم أسوة حسنة في إدراهيم أصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآه منكم ومما تتعلمون يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَطُغُوا بِهِمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاءُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا حتى بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِنَّ لا أَبِي ومارك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنى وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتلة للذين كفروا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو لمن كان يرضو الله واليوم الآخر ومن يتولق إن الله هو الغبي الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادلتهم منهم واتفتت والله قدير والله غفور وحليم لا يغغاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم كَمَا يَقُومُ وَتُقْذِفُ إِلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الـقَصِيدِ إِنَّمَا يغَاثُكُمُ اللَّهُ وَمَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدِّينِ وأخرجوكم, وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى واجكم وضغوا على واجكم ان تولوهم وغيه تولوهم فادان كانوا مضادرون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم اذا جاء تَكُونُ المؤمنات مُضَاجِرَاتٍ فَمَتَعِلُونَ الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ فَإِذَا لَمْ تُصْمُوهُنَّ فلا فَلَا إلى إِلَى لا هم لا يحل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنفقهم إذا, إذا آتيتمهم أجوره، ولا تشكوا بعظم الكواكب، وسألوا ما أنفقتم، وسألوا ما أنفقتم، واليأسلوا ما أنفقوا. ذلك حق الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ الْقَبَالَةِ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ عَاطَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِنَ الثَّمَنِ أَمْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُرْجُونَ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا النبي إذا جاءت المؤمنات إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزهين ولا يقتلن <تصفيق> أغلادهم ولا رقط المال ولا لهم ولا يفتين بمكانه يبترين ولا يعتين بمكانه يبترين وبين ايديهم موارد ولا يعطينك في محروق فبائعهم والسوق لهم الله اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ قَدْ يئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يئِسْتُمْ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ